علينا. اللهم عمرك لنا انك انت الغفور الرحيم وتب علينا انك انت التواب الكريم اللهم ولا تهملنا وانصرنا ولا تحزننا كلنا ولا تكن علينا وعنا ولا تكن ولا تنصر علينا انصرنا على من بغى علينا اللهم امين ربنا عند الصدق الخامس نوع الخامس من أنواع الصدق ومراطب الصدق وهو الصدق في الأعمال وهو أن حتى لا تدل أعمال الضيار على أمر في باطنه لا يتصم هو به وإحنا هم إنه أحضر في العمل أن تكون سبيراته أفضل من علاميك وأن تكون علاميته حسن تكون علاميك حسن وتكون سريرته أفضل من علاميك وقال أبو يعقوب النهرجوني بردهن أصدق موافقة الحق في السر والعلامي سرق وباطنة يوافق الحق يقمع الحق فإذا المساوات السريرة العنانية أحد أنواع السد وتفضيل السريرة عن العنانية هذا مقام عمل وقال المطاقش أبو الله إذا استوى السريرة العبد وعنانيته قال الله عز وجل هذا عبدي حقا لكانت سررتك زي عن أميحك أن من تصابق إنما الإنسان لكل أسررته تعبان فانفاء فاهش فاه خيانة فاه رجل السود وعلى مئة فأحسن لقدمنا ولذلك المنافق نفاق عقيد هو الذي يمطن الكفراء ويغضر الانتلاك دي نفاق عقيدة يخرج من المهد أصحابه في الدرك الأسفل من النار <تصفيق> هالسقه الثالث هالسقه في مقامات الدين وهو على الضربات وأعيسها هالسق <تصفيق> في الخوف في خوف صادر خوف من الله صادر حيث في صد الصد في الرجاء الصد في تعظيم الله تعظيم النبي تعظيم الدين الصد في الزهد الزاهد لك من صادق في الزهد في الرضا والتوكل عنده رضا بالقضاء والفدر صادق في رضاك صادق في توكلك صادق في زبك وفي الإساة لديه الرجوع فإن هذين أقول مبادئ ينطلقوا اسمه بجهورها ثم لها باريات محقق والصابق المحقق من نالح في القدها واذا برد الخيط وتمت خطلقه سمي صاحبه صادقا فيه كما يقال فجاله صدت القتال يعني صدت ديه عند منازلة الفجال في المعارك تلاقيه صدت صدت القتال الاصاب في جهاده صادق في فكه بالعقود صادق في قرنيه نعم ويقال ان هذا هو الخوف الصادق وهذه الشهوه الصادقه شهوه صادقه خوف صادق بس قتال صادق قال الله تعالى انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا اموالهم وانفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون آمنوا بالله ورسوله آمنوا أي صدقوا بولود الله وتوحيده وصدقوا بنبوه محمد صلى الله عليه وسلم ثم أن نركبه ما عندهمش ظرر شهر إن ربنا موجود وأنه واحد لا كريثة لك ما عندهمش ظرر شهر إن محمد رسول الله حقا وطبقا تمر مرتاب وجاهده بأموالين وأنفسهم في سبيل الله والله جاهد بنفسه وضعب نفسه في سبيل الله حتى ولو بلكك وماتت في سبيل الله إلا وضامر عارف أن النفسه ذهقت ستحيا في جوف طير الخطر تحت عطس الرحمن تسرح من جمع لحيث بركاه ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات ولذلك يزيبه بنفسه في القتال حتى ولو قتل لأنه يعلم إنه سيحيا حتى ولو قدل سيحيا ولا يقول من يقتل في سبيل الله هواته بل أحياء ولكن لا تشعرون دول اصطنقون وقال الله تعالى فيز البر أتولي وزوابه كبير المهيد والمرض ولكن البر من تأمن في الله واليوم تاجد لقوله أولئك الذين صدقوا أولئك الذين صدقوا ثم درجته الصدق لنهاية له وقد يقول لهم صدق في بعض الأمور هنا معك فإن كان صادقا في الأمور كلها فهو الصديق حقا خوفوا من الله صادق رجاءوا في الله صادق ربوا لله قال زوروا صادق توكلوا صادق صادق في كل شيء دين يقول له حقا والصدق قلنا ان والذي لا يقوم خائفا من شيء الا لوحقه بقوته وعمله هذا وتطبيق قال صاحب الفيوان ثلاثه انا قوي وفي ما ثواهن ضعيف ما قضيت صلوات منذ اسلام فحددت نفسي حتى اخرج منها يعني ببقى اقف فيش ظرف عقد ولا ظرف قلبي مجهولة بلين الله ولا شيعة بجنازة فحدثت نفسي بغير ما لي قائلا يعني لا أتكلم إلا بيونه المخاطر أدعو للمين أتفكر في أمر المين إنما أننا أتكلم بكلام سرول بكلام هجر بكلام في الدنيا أنا أدعو جنازة لك وما هو كل حاجه يفرق التكليف وما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قولا الا علمت انه حق ما فيش كلام قبل النبي الا علمت انه حق وصدقت النبي فيه. صلى الله عليه وسلم قال ابن زبير ما ظننتم ان هذه الاصال تجتمع قلت إلا النبي عن الافتراء فهذا اي تعد طبق في هذه الحكومة كان له صدق رحمه الله مع الله صدق مع الله على فتن بالله وصدق مع الناس يصدق نفسها ولا يوجها وصدق مع الناس كان له صدق في حمد الدين والدعوة إلى الله عنه ورجاله وهذا ما ينبغي أن يكون عليه المسلم سيما ادعيته إلى الله عنه يكون أن يكون تديناً صحيحاً مبنياً على الصدق لا على النفاق ولذلك يطلق الصدق في القرآن الكريم في مقابل النفاق ليجزي الله الصدقين والفدقين ويعدل المناثقين إن شاء أو يتوب عليهم إن صدق الدعية لله عنده و جل فيه دعوته هو تد يجعل الناس يتكون فيه و يطمئنون إليه و يقبلون دعوته ولا يلقب يكون أن يكونك المبثل يظهر الناس بهيش ده للا يعني مفروضك من رأى الناس ويكونك خير عنهم في علاميتك تكون سريرتك في علاميتك أو فضل ولا ده ممكن ممثل ممثل ممكن تلاقيه عميشة ممكن تلاقيه زاني وصادر وخموربي ممكن يقوم بدور شيء ممكن بدور واحد والد ممكن بدور وامروحي قول لصلاح بيمثل الدور ان ما هو بقول له فاجر مفجر لا في المحضر ده مش عايزين صنايعي بدل الممثل يبقى باطل وفاجر و... ويرضي بالناس شيء غير ما في باطل ده ده من نفس صلاح ولا يا هو ان حرمه على اللي بنشوفه عليه وكده ايه حرمه على عليه هو لوحده ولا عليه هو اللي بنشوفه وهو أفوض النصر ينذي نفسه عن مشاهدة الفترة والجلوس إليه لأنهم يلوث قلبه في النار في من النار نفاق العقيدة الذي يبطل الكفر ويصدر الايمان دي مخلفه في النار نفاق العمل إذا كان مع اد توحيد على التوحيد لا يقل في النار وينغلى النار ان ما خرج يفرجه نفاق العمل زي اذا انت تتجيب لوعد عملك تكن نفاق اذا عمل قدر اذا ويظهر ايه الاسلام كان يعرف ان يستفيد المسلمين والمسلمين يقربوه وعلو يشتروا منه يتربح ف... سؤال شعبنا شده سمعت هو وف... الجويه حضرتك شرحتها كده وقلت ان هو حتى متفقين الكفار ان هم مش هيخلدوا في النار وان هم بعد العقاب لابسينها فيها عقابه وحسب التفسير ان ممكن العقابه دي تكون طب 500 500000 سنه او كده 80000 سنة, سنة, سنه وبعدين بعد كده حسب الله اعلم بيها ويغربهم او يفنوا بطريقه لا يعلمها الا الله دي لا يخرج من النار هي دي السؤال اللي دي هو دي دي دي دي دي احنا من الكفر احنا بنقدم الكفر احضرك في الموضوع دي ده دي مناقشه ادك الاث من النار المناقشه دفاع عقيده من النار دي ادب ان الكافر ده حضرتك الكافر انما النفاق العمل هو اللي يقع يتدخل النار ويعذب على قدر ما حضرتك فيه. ثم بعد ذلك وفلك توحيد سيادتك قاعد حضرتك تويدك المنافق النفاق عمل حضرتك معلش سياده كنت اتكلمت في النقطه دي قبل كده وحصل نفس عندنا حل. عندنا احنا ما خدناش اصلا قصد سيادتك فيه وحصل بيننا كلام في النقطه دي حصل بيننا في بين مؤيد ومخالف النقطه ديت ومحدش عايز يسأل حضرتك فيه النقطه ديت لان في اتقال عليها كلام كتير حضرتك قلت ان هو ممكن الكفار او كده ان هم يخرجهم بعد احقاب عيانه من السنين اه و... لأ تانية. ب... اه لا دي نقطه ثانيه اه دي نقطه ثانيه اللي بتقول اه النقطه الثانيه هل الخلود في النار اه, آه. ابدا حصل له كتير في الموضوع ده عن طول المكث اه طول المكث البعض قال ان الخلول عباره عن طول المكث المقصود المره الطقيله جدا بمعنى الخلول ولكن انت باجي من الايام الماضيه قلنا ان النمو مش هيبقى ايه يعني يعني خالدين فيها ابدا ان المستمر طول المكث يعني دفاع عقيدة. هيا مصورة مدة طويلة جدة. احقاب الرب الوحي التبانين الف سنة. لكن في يوم من الايام ما تنقض. ممكن ربنا يخلق الدنيا تانية بناس تانية في قلب. قول ضعيف ولا قول ضعيف. زي ما اختبرنا. قول يا شيخ قول ربنا يا رادي. ولزينا لا يقضى عليهم فيقول ولا يخفر أيها ليفضى عليهم فيموت لو ما تهدتها إنما بيفضى الحي في جهنم ولا يخفف عنهم من عدمها وقال ذوه أبد الأبدية لك أبد فيها أبد أبد هل هي يعني إلى ما نهاية إلى ما نهاية وإلا معناها طول الممكن إنها في حدودة إن طويلة جداً في يوم من دي شايفه ان دي اسمها تعملوا برضه هيخلو تدخلوا في خلط جديد وبالتاليوا اختلاقات دي دول البعض قال ان الخلول انتهى ابدا عباره طول المكتب فيها طب بس مانا ليه رايي من وانا وانا مع ان الخلول طول المكتب اه ماشي انا مع الراي ده طب القول ده ضعيف ولا قوي يعني اه بس انا ده مش ضعيف ده قوي دول دولي الموضوع ده اللي كان الكلام ده كان الموضوع ده اللي قالوا ابدا يعني ابدا الابديه الى ما لا نهايه ايوه واللي قالوا طول الفكس برده كنا بنسمع شيخ قريب كان بيتكلم معانا تقريبا في نفس الموضوع ده بس اتكلم ان النار لا تفنى وبيتكلم بقى على القول الثاني اللي حضرتك بتقول فيه وقال هو ده الصواب وفي القول الثاني خطا وفي يعني مش هو ده من الشغل القول الاخر ولا منور بيقول ايه بيقول القول الثاني كنت ايه القول الثاني يعني النار دفنا ومن هتضبر فيها ان هو اللي هو الخالده فالنار بالكفار اللي فيها او بالفاجره اللي فيها ولا تفك احكام حبك ابدا هو دال هو ده هو ده حصل حصل ما كنا كنا بنتكلم وانا كنت عايز فعلا نسال بقى راي بيقول ترى نشوف لنا حد ده مفيش فينا دكتور مفيش مشكله تمام يجيني يقعد اتفضل طب هو برضه انت كنت عايز يعني انت انت يعني مستعد مستعد على الكتاف على دماغك ان هو يقعد فيها يا ربنا. لا هو الله يتجمس فيها. حاجة حاجة 80 ألف سنة. نار. اللي حاب نره. والشرب نره. الطعام نره. نجماز نره. يعني لحب الواحد 80 ألف ربنا هل نمسينا فيها. اما حاجة الجنة فيها خلودة. دول عبوا احقاب كتيرة كل واحد احقابه على قد عمله. وعلى قد كفه. وعلى قد ظلم. ضرارة. هم حاجه الجنة إن, الجنة, في في الجنة, في الجنه ان شاء الله ما بقى يا شيخ يا عبد الرحمن بس الفروج يعني طبعا ما فيش ما فيش الكلام الفروج في الجنه ان شاء الله لو دخلنا النظام ان شاء الله ما فيش فروج يعني باذن الله الجنه الجنه مش فيها فروج انما كل يوم كل كل مثلا احقاف ثم بعد ذلك انما بقول لك ان هم ما لا لا لا لا الجنه لا بنظره مشوار ثاني كفرع جنننا ونفذ في فاعيد جنننا اللي معنى التوحيد دول كده الله ايه ما على قد ما هيبته طهره طب ذلك كله ايه لا وهذا ما ينبغي ان يخون عليه المسلم سيما الداعي لوجه الله وحده ان يكون تليله تديناً صحيحاً مبنياً على الصدق لا على النفاع ولذلك يطرف الصدق في القرآن الكريم في مقابل النفاع ليجزي الله وفا بقية بصدقهم ويعتب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن صدق الداعية إير الله عز في دعوته هو الذي يجعل الناس يكون فيه ولم يدنون إيه ويقبلون دعوته ولليكم الداعية يظهر في الناس بهيئة جداً حقيقته فمثل أن ترعان ما ينجحف أمره ويعرض الناس عنه فالحديث لكي يقبل لابد أن يكون عن معاناة وتحرك على حال كمه وإرادة مخلصة في التغيية لابد أن يخرج من القلب في لهجة صادقة لكي تصري له الآذان وتستفع فيه القلوب محبة للله عنده وإذنه إلى عباده وموثق الأقوال مبتمن على دين الله عنده وإذنه ودعوته يصدقه القريب والبعيد والحبيب والبغيد لكثرة بي نتكلم اد ان قال ايها الناس افطروا السلام واطعم الطعام وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنه بسلام افطروا السلام واطعموا الطعام وصلوا والناس نيام تدخل الجنه بسلام افطر السلام دي, دي, دي منها ايه استفيد منها ان انا أما الناس لو قولتك عليها الثلام. لقد النبي قبر كل واحدة نرخي في الثلام. في الثاني يتعاطم كده. سمتنين. يقول لها في التبيني بتاعش ندأ كده في الثلام. الثالي مفروض دينك الثلام. والكاد يبقى انسانه في الثلام. قفل الثلام. يبقى مدام نبقى قفل الثلام. قفل من... الثلام. قفل الثلام. يا زيد عمر بن ينزل السوق. ملوش مصلحة في السوق. إِلَّا يُفْشِ السَّلَامِ السلام عليكم يقولوا عليكم السلام وعلى الله وبركاته يأخذ تيح السنات السلام عليكم عليكم السلام وعلى الله وبركاته ليه؟ ليه؟ ليه؟ لله... السوق... اللي بسمع افضل افضل ولا شيء اللي بيسلم ولا اللي بيسلم عليك الايه افضل اللي بيسلم اللي بيقول السلام اللي جروب اللي بيرد السلام اللي بيرد السلام افضل اللي بادئ اقوى ليه لان انا لما ببدا السلام بستلموا عليك السلام عليكم 10 ثواني هو لما ارد السلام هيقول عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ب 30 حلقه ممكن اقول السلام عليكم 30 لكن من اللي تسبب فيهم اللي بيرد السلام دول يبقى له ايه فرق بين اني اقول انا فاكر الاخر بس, بس القاء السلام سنه والرد فرض يبقى استلام سنه نعمل الرد فرض اه يبقى نقول اللي بيقول لك لا افت سلام تسبب في ان الثاني يرد السلام ويقعد ثاني اللي يقصدان اجر اكبر طب اللي يسلم على اللي يسلم على الكتاب خطا بس اللي معدي على واحد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد ما معدي عديت واحد بيقول لي يا اخي مساء بتحسب معايا من مره نديت انت طالعه سلام عليك السلام عليكم لو زودتها انا مش عارف والله ما عادش ما دام انت مش عارف, ما يعنيش ما مش مش عارف. يعني مش. السلام عليكم وعليكم عليك عليك السلام انت قلت السلام عليكم ما تبداش ما تبداش بيبدأ المصارف بيبدأ المصارف بسلام والله في جهد الصحابي لما تلع قال الإنسان جيبتك مانعني أقول أنا, أنا جاري مسيح كلما عند علي السلام عليك وبعضهم يقول لك أحييتك السلام عليك ورحمة كل كلما عند عليك وإنت بالإيه توحيش وإنت في جاي عليك كلما عند لا يا ده انت دول اللي انت بس شيخ بيقول ممكن لا قلت لي استنى قلت لي استنى في <تصفيق> حديث عامل الناس يعمل ايه عامل الناس من يستاهل وبعدين ما نخلفش عامل الناس من يستاهل حتى دي شيء يخدم انت وعيلتك يبقى يبقى حفه وكل من ينت اعتني ترك الاهتمام وانا جيت هو هنا عدتك هو هنا نطيت الاهتمام وجا على طول حتى شيء يغني قلت عليه اقول له السلام عليكم ما يخرفش حد عليه السلام عليكم لا شيء اود اصحابه ايدو وعمر الله ابن عمر كان اذا ذبحك بدا بجال بيدو فقالوا لانه بيدو اصلحكم فادي النبي عليه الصلاه والسلام يصين الجار حتى ظننا انه سيؤذيه عموماً الإحسان بيستميل وبيقلف بيحبك لو إنت أحسنت إلى جارك النصراني أو إلى ثميلك النصراني اللي بيجمعني أنهم واطنوا معك لو أحسنت معاملتي لو كنت أمين معاك بحفل الخلق معاك عملت بابسطة بإحلاص معامة طيبة كريمة ممكن تستميله ويحبك ويحب دينة لو تستمره من أثناء فلو عملته بجفاءه من الظهر وبقسوة بسخله ويقرأه وكان النبي عليه السفرام يحسن لكل الظهر والنبي عليه كان عنده غلام يهودي يخدم يعني ما فيش خدامه سترين فيه اليهودي أترده محمد الني أنا رجل قلبان مثلا خد ابن يشتفل عندك قد له بريدك النبي خبر حلس البخار النبي كان لغلام يهودي يخدمه يخدم النبي رح اخدنا حليم من البقالة رح اخدنا مثلا كلا يخدم النبي مرض الغلام النبي رح يزوره في البيت المعاملة الطعيلة النبي رح يزوره في البيت فالغلام بص جلابه يقول ايه? كل الهي لله. حتى نجحت ان هو ايه? في اللحظات الاخيرة. قال له كل الهي لله محمد رسول الله. فنظر الجلابه جدا كبيرا. فقال الإنسان محول البعيد إلى قريب والبغير العدو إلى وليه حبيب النصير والحبة احترم احترم المصرر وعملهم دخلت كمان وأحسن الليل ودلهم مساء طيبة عن الوزن يحبوهم ووزنوا عليهم ويحبوا دينا ويعملت معاملة برد طيبة إن هو الهنا هو البلد واذا لن يسلم ما شافش مني الا المثال ما قسطرت ستعب ما ادكدوش مثل قبيح ورعته مثل الطيب وقسوة حسن وحكوب وطيب نعم ما في خبر عمالي أقول لحضرك طب النصارى يعني احنا في بلدنا مثل النصارى وحوالينا دايما النصارى ها دايما ممكن بينا عابلهم كويس بس ما بين الجراشة ومبساط شمال حضر احنا ندعون بدين اللي اسلموا عرفوا عن الإسلام لازم تتعبدوا الله بالإسلام لأنه اللي هيموت على المصري يمكن أن يدخل المعابل نكلمهم يعرف المواضيع <تصفيق> هم بيسمعهم هل هو يجب علينا ولا؟ <تصفيق> هم بيسمعهم إذا أنت هتقعد معاه وحسيت أنه عنده شتعله يسمع قوله تكلمه بسلوبه يعلفه يحبه تقربه تكلمه حسيت أنه هو نافر وكارم اللي يدخل رحضة فيه دراضي عنك ونقبل عليك وانت حدث كده لليه يعني انت وعايز تبكزه من النار قولوا اتكلمنا <وليه؟ تكلم> بيه مدعوك مدعوك وزي بقى ما تبيدوا للناس عاكيد يدخلونهم مدعوك احنا بارد ورد الناس عاكيد دخلهم بس بقى ما يدخلنا كل ما وعيدنا كل قدر والرحمة لا يأذن الله وشك. ما الله طيب انا ممكن ادخل على واحد اصلا من كدهيات انا رايح له حتى لو ممتوش بينه بينه كلامكم ايه. تكون رايح له بنيت ان انا كلمه في حقيقة. حسنا يعني اروح لهو مثلا راح ازوره. ايه اروح كلمه في الدين حتى لو ممتوش بينه وبينه على اقفة. لما تمهده اعزب. لما تمهده اعزب. يعني مثلا ايه تشوف واحد جارة وترحوا لاتخذ لها هدية أو دهلية والدرايا أي هدية درايا زوابت تزيج حيوات زوابت تزيج حيوات أي. أي هدية وبعد أن تكتعل مع السوية وتسيب وتكلموها زيارة أنا زيارة أنا لو كوش نتحمي خبّة قوية خبّة قوية كل رؤساء التهديد يعني ايه احنا جاوب يعني ايه اللي لما لما بتتكلم عينك النبي واحد في بلدنا اصلا سموه ايه بيت على الشمحي بعده ولا ده سليم سموه خلاص سموه قدامي ولا اي مسلم يتعظ انا على كل واحد من المسلمين اصلا قتلوه بنت كنته مرات مرات مرات ايوه هم عشان الناس اللي متجوز واحده بس اه هم كده وهم المشكله ان الحكومه انهم كل كل يعني الحكومه عندنا حاولوا ان هم في نص البلد هم عشان ما ينزلوش البلد في البلد وواحد ياخده وكده وساكنين في المنصوره جت ده شيخ كل دين في دي المتطرفين في الاحداث الاخيره دي شيخ بعد ال لا مطافين طافق <تصفيق> عندنا غلاء متطرفين سيئين وهو برضه ممكن تلاقي أن يكون متطرفين غلاء سيئين عندنا ممكن تلاقي ناس صارفين ويصين طيبين وعندهم ممكن تلاقي لماذج طيبة وناس صارفين أفيد. يعني الواحد مش كوك عن ذلك بالأحداث الأخيرة ديت لما غدموا الكنيسة الجخت فكانوا جايبين برضو القاسم مع عشقات صغير مسيحي كده ديس أطفال مسكين يعني بيتضغرهم يقول لك ايه احنا بتقعد مع المسلم المسلم اللي هو, اللي هو برضو في اتدائي معهم او اعداد معهم يبدل يقولوا انت اتوشوا النار هو بيقول كده بقى وبيقول المسلمين بيقولك ايه اسلمهم اسلموا انت اتوشوا النار انتو مش عارف اه هيتضغر لكم كزا ربنا هيعزبكم ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ ده هو انا بيكلم على الاطفال لا. مع بعض المدرسة اه فالاطفال النصارة هم كانوا بيقولوا كده في التلفزيون يعني فساعة هتم الكنيسة ساعة ما كانوا مكلموا فينا موضوع الكنيسة فيها ساعة ما هدموها. آه. فكانوا بقولوا ان هما الشباب المسلم او اللي هموا في التداية وعدادية دايما يقولوا ان ايه? انت بتخشو النار. انت ربنا هيعزبكم. اسلموا هسن. فكانهم بيقولوا لا ما دخلوش المسيحيين المسلمين اللي لولنا كنت. اه طبعا الاسدوب مش, مش, مش كويس. اه. اه. ابقوا يقول مان بقل. سمه وهي. اه. ربكت او النار عار مبدأش مجموعة قال له الدين جميل الاسلام بيأمورنا ان احنا نصطف لبنا من ناحية كل القلب انا بحبها وبحب كل الناس. من للناس كلها بيديه والخير بيش في لك ولا اي حاجة بيديه والخير واراجة الجدار احنا دينا كويسا بيأمور لحظة ناكلها مع كل الناس انا بأكد انا قصيا باعتبر بصغط عزيز. انا مبين باخلقك باخلقك الحلوة. انت راجب فيد خير. فيد خير فيد. يا ريك كل الناس الوحي اللي عرفهم ديك. قال ليك. سمعهم قلما الرقيحة هو واحد, واحد صحيح. انما لا مثل لا. انت على الاسلام ولا تروح امارا ولا تروح امارا راما. لا. يعني يعني لا. يعني يعني واحد زمي اللي مصلحة. واحد منهم مسراني سبحان الله بتحكي لي قوي يعني كل ما اشوفه لازم ركبتني معاه هو بيتكلم كده اه لازم ابص اه اصوم لما حضرتك بتقول بيسمعوا بيسمعوا يا شيخ هما ما بيسمعوا هما بيسمعوا ما هما بيسمعوا, بيسمعوا. بقى دول دول من فضائيات نظام فضائيه والله لا ما فيش بيسمعوا حاجه يعني لازم عليكم السلام صح هو ده بقولك اول ازاي عليكم قومي سامعني زي اللي هو قلبه بقى لانه عليك <نحن> ال مختلف فيها ورا المروه بس عاوز اسال بقى يعني ازاي انا بعد كده مش يرفع عليه شكوى عندهم في حاره بلدنا ينفع ليه استلام في سوق في حاره بلدنا يعني شارع عموما بيبقوا انا بتكلم عن ان احنا بتبقى كل يعني هم بيقعدوا مشيرين عليهم قاعدتهم بالليل مش فاهم يعني لسه هم قاعدوا على الطريق ده ايه سامع ايه المغرب بكام لسه ربع ساعه ربع يعني لسه 10 10 دقائق او 13 دقيقه 7 دقائق انت شاء الله ماشي لا هو برجع سر نفسه هو طبعاً الشيخ امم هو لا لا